قد <tod> افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال ابو يزيد المدني ان اول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وسئل حاتم الأصم كيف أنت إذا دخلت الصلاة فيقول حاتم إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنه عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي ثم اتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي الم يئن للذين امنوا ان تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون